بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 السَّارِق والالسَِّقَةُ فَقَطَعوا أَدَهُ مَا جَزَ جَزَ أَم بِمَا كَسَبَانَ كَلَم مِنَ الله واللهَّهُ عزيزٌ حَكِيم فمَتَابَ مِن بَعدِظُمِه وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّ يتُوبُ عَلَي إِ اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وان دون التوراه فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين ان انزلنا التوراه فيها كَمَا بِهَذَا النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَحْكُمُ بِهَذَا النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ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 إذُ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم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 يَتَّخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ رَأَوْلِيَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون من قَبِلَ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثْوَبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَلْعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ أَيْدِي اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا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 وَُلَّماَا أَو قَدونَار للِلحَرْربِ أَطَفَأَهم اللهَّ وَيَسْعونَ فِي الألْضِِ فَسَادَ وَلهَّهُ لَا يُحِبّ مُفسِد وَلَو أنَّ أَهْلَ الكِتَابِ آممَنُوا وَاتَّقَوْلَ كَفرَّرنَا عَنْهُم سَيئاتِهِم وَلا أَدَخَلناَاهُم جََّات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 حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ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 وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ أَفَلَا تَتُوبُونَ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 وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون